ثم قال شعرا يحمسها ويستجمعها للانطلاق فانشد يقول اقسمت يا نفس لتنزلن اقسم بمين بالله عز وجل اقسمت يا نفس لتنزلن ر ا ض ي ة او لتكرهن يعني اعتزل بخاطر يا ر ص ب ع ن ك اقسمت يا نفس لتنزلن ر ا ض ي ة او لتكرهن اذا اجمع الناس وشد ا ل ر ن ة ما لي اراك تكرهين, تكرهين الجنه لطالما قد كنت مطمئن هل انت الا نطفه في ش ن ة نطفة المني وقال ف ي شن اعتبر الجسد ر ب ة ل ه ا ان ب د تخرج هذه لها ن من الشنة ط ف ة يوما وقال ل يا نفس ان لم تقتلي تموتي يعني اذا ما قتلت في ا ل م ع ر ك ة راح ت م و ت ي ولو على الفراش فالموت آ ت لابد منه يا نفس ان لم تقتلي تموتي ان تفعلي فعلهما هديت ي ونزل وقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وارضاه ويوم أ ن استشهد وسقط اللواء ل أ ن ه لا أ م ي ر يرقبه من بعده أ س ر ع رجل من ا ل أ ن ص ا ر و أ خ ذ اللواء وقد انهزم ا ل ص ح ا ب ة ف أ س ر ع أ م ا م ه م وركز اللواء حتى يجتمعوا اليه فلما تكاثروا مشى باللواء إ ل ى خالد بن الوليد وقال خذ يا خالد أ ن ت أ ه ل ه قال لا اخذه منك قال والله ما اخذته الا لك ولقد اوصانا رسول الله ان يصطلح الناس على رجل ولا ارى اصلح منك فقال الجمع نعم فاخذ اللواء خالد ولنترك د و ر ة خالد الى وقت اخر فالمقام لا يتسع اما وقد سقط عبد الله بن ر و ا ح ة واستلم الرايه خالد هنا جلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجده ولعلها كانت عند احدى الصلوات اما ظهرا او عصرا وجلى الله له المكان والزمان فرفع ر أ س ه ينظر بالافق من باب مسجده واذا س ا ح ة مؤتى امامه عند باب المسجد والجيش فيها ويسمع الصياح ويرى ا ل أ ش خ ا ص بوضوح ك أ ن م ا يدر إ ل ى ش ا ش ة التلفاز رفع ر أ س ه ونظر و أ م ع ن النظر ثم ذرفت عيناه الدمع وقال بعد أن حمد أن ان ل ل ه و أ ث ى وصلى على عليه نفسه إن إ خ و ا ن ك م قد لقوا عدوهم ف أ خ ذ الرايه زيد فقاتل فيها حتى استشهد ورفع سريره إ ل ى ا ل ج ن ة اي ر أ ى سريره مرفوع الى ا ل ج ن ة ثم أ خ ذ ا ل ر ا ي ة جعفر بن أ ب ي طالب فضربت يده اليمنى ف أ خ ذ اللواء بيده اليسرى ثم قاتل فيها حتى استشهد وقد رفع لي سريره إ ل ى ا ل ج ن ة بجوار صاحبه ثم أ خ ذ ا ل ر ا ي ة عبد الله بن ر و ا ح ة وسكت النبي سكته وخنقته ا ل ع ب ر ة وتمعر وجهه والتمعر هو ان يتربد ويصبح مائلا ل ل س م ر ة من احتقان الدم فيه وكان ا ل ص ح ا ب ة يعرفون هذا في رسول الله فتغيرت وجوه الانصار جميعا وظنوا ان صاحبهم لم يكن شهيدا او انه قد فر فقد جاء في وجه رسول الله ما ينبئ بغير ما يريدون او يحبون قال فاخذ الرايه عبد الله بن رواحه وتردد قليلا تردد عن النزول حتى استنزل نفسه وتردد قليلا انظروا ل ى مواقف عبد الله بن رواحه تخلف في ا ل م د ي ن ة عن قومه ليشهد ا ل ج م ع ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعني قومه اي الجيش الذي خرج فيه ثم سمع و ص ي ت و الذي أ ل ه ب مشاعرهم وحملهم على الجهاد وهم في أ ر ض معان وهو ا ل آ ن ينزل نفسه ويلقى ا ل ش ه ا د ة ولكن هذا التردد القليل قال تردد عبد الله بن ر و ا ح ة قليلا ثم استنزل نفسه واستشهد ثم رفع لي سريره فكان فيه ز و ر ا ر عن صاحبيه يعني أ ق ل لم يعط د ر ج ة زيد وجعفر مع أ ن ه قاتل و ا س ت ش ه د ف... عندما قضى ا ل أ م ر ا ء الثلاث وزفوا إ ل ى ا ل ج ن ة ب ش ه ا د ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعاهم ل أ ص ح ا ب ه قبل أ ن ي أ ت ي خبر ا ل م ع ر ك ة بشهر اذ ان ا ل م س ي ر ة من مؤتى ع و د ة بالجيش الى ا ل م د ي ن ة استغرقت بضعا وعشرين يوما وليله نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم استشهادهم قلنا بان ا ل م ع ر ك ة استغرقت س ب ع ة ايام من بدء القتال الى رجوع خالد بن الوليد من س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة ودفن الشهداء كانت س ب ع ة ايام الا ان التحقيق يقول ق ا د ة الجيش الثلاث قد قضوا اي لقوا وجه ربهم في يوم واحد من اول النهار حتى اخره بعد العصر كان استشهاد الامراء الثلاث لذلك جل الله ا ل م ع ر ك ة وزوى الارض لنبيه واطلعه على تفاصيلها في يوم حمي فيه الوطيس وعندما اخذ خالد رضي الله عنه اللواء ه عنه ا ل ل قال النبي هذه ا ل م ق و ل ة ولم تسمع في العرب قبله على الاطلاق اول عربي قالها هو نبينا صلى ربنا عندما اخذ الراية هو صلى عليه خالد عربي قال ا ل آ ن حمي الوطيس لقد أ خ ذ ا ل ر ا ي ة سيف من سيوف الله اللهم إ ن ه سيف من س ي و ب ك فافتح عليه ففتح على المسلمين وسبت خالد وعرف خ ا ر د من يومها بسيف الله المسلول أ ي الذي سل على المشركين فلم يغمد لفضل الله تعالى قال النبي هذه ا ل م ق و ل ة ا ل آ ن حمي الوطيس لم تسمع العرب بهذه ا ل م ق و ل ة قبل ذلك اليوم أ ب د ا ولكنهم أ ه ل ا ل ل غ ة فهموا معناها ما هو الوطيس الوطيس ع ب ا ر ة عن التنور الذي يخبز فيه الخبز وتوضع فيه ح ج ا ر ة ملساء حتى إ ذ ا حمي التنور تماما و أ ص ب ح لا يستطيع أ ح د أ ن يمس تلك ا ل ح ج ا ر لا أ ن ي ط أ ه ا ولا أ ن يضع يده عليها ولا يقلبها أ ص ب ح ت كالجمر لا تصلح إ ل ا لوضع الخبز عليها أ و العجين استعار النبي هذا المعنى فقال الآن حمي الوطيس أي المعركة على أشدها ومضت بعده مثلا إذا التأم أمر أو احتدم تقول العرب حمي الوطيس كان قالها ومضت تقول على بعده أمر أول من حمي أي حمي أو نبينا صلى عليه ربنا حمي الوطيس و أ خ ذ اللواء خالد ناجزهم سائر يومه يحاشيهم م ح ا ش ا ت ا ف إ ن ا قد ذكرنا ب أ ن عدد الروم و ح س ا ل ة العرب كانوا مائه وخمسين الف أ س ل ج صدري و أ ن ا آ ت ي بالتحقيق ل ب ق ي ة ا ل م س أ ل ة ب ا ل أ م س أ ن صاحب كتاب فقه ا ل س ي ر ة الدكتور البوط المعاصر في أ ر ض الشام ا ل آ ن و ا ل أ س ا س في ا ل س ي ر ة لشيخنا المرحوم سعيد حوا والدي هذا ا ل إ ي م ا ن في هذا المسجد اذ يجمعان على أ ن عدد جيش الروم مع من معهم من العرب قد زاد على ا ل م ئ ت ي أ ل ف ونحن اخذنا ب ل و ا ي ث ل ا ث ة ت ل ا ف خ م ا م 250 اخذ اللواء ونظر الى اصحابه ثلاثة الاف بين 200 ألف ساقية في بحر. ماجز اعداءه سائر النهار حتى كان الليل فحجز بين الفريقين ان حاز الى اعلى مؤته و أ م ر ب إ خ ل ا ء المكان من الشهداء ثم قام على ترتيب الجيش ترتيبا جديدا ولقد صدق من أ ع ط ا ه اللواء ب ا ل أ م س إ ن الذي ناوله اللواء قال له خالد أ ن ت أ ح ق مني به أ ن ت الذي أ خ ذ ت ه قال والله يا خالد ما أ خ ذ ت ه إ ل ا لك ف أ ن ت أ ع ر ف مني بالقتال و أ د ر ك أ ص ح ا ب رسول الله فقام ليلته ا بترتيب الجيش من جديد جعل ا ل م ق د م ة م ؤ خ ر ة وقلب م م ؤ خ ر ة الجيش د م ة و ق الميمنه م ي س ر ة والميسره م ي م ن ة ثم أ خ ذ م ئ ة ممن يعتمد عليهم من خ ي ر ة ا ل ص ح ا ب ة وقسمهم إ ل ى عشرات قال كونوا خلف هذا التل ف إ ذ ا طلع النهار والتحم الجيش سيرى عدوكم وجوها غير التي كانوا يروها ب ا ل أ م س ف إ ن ترتيب الجيش اختلف هذه الوجوه التي أ ل ف و ا ان يروها أ ي ا م ا سيرون غيرها من كان يقابل الميمنه سيقابل الميسره وهذا جيش لا يعرفون وجوه بعضهم فسيظنون أ ن ه جاءنا مدد فالذين يقاتلونهم ا ل آ ن غير الذين كانوا يقاتلونهم ب ا ل أ م س وحتى نؤكد هذا المعنى في نفوسهم ف إ ذ ا التحم الناس ت أ ت و ن ي انتم من وراء هذه ا ل ت ل ة ع ش ر ة ع ش ر ة كل ع ش ر ة يرفعون لواء واللواء قطعه من قماش من ترفعون لواء وتضربون الارض بخيلكم حتى تثيروا الغبار فاذا انقضى أو كاد ان ينقضي غبار العشره الاولى أ ق ب ل ت العشره الثانيه هكذا بلواء جديد وضربت الارض بخيلها فاذا اتيتموني هكذا ظن عدوكم انه اتيكم مدد من الحجاز قد وصل اوله ولا اخر له حكمه ومن يؤتى ا ل ح ك م ة فقد اوتي خيرا كثيرا ليرهب به عدو الله وعدوهم وهكذا تمت ا ل خ ط ة ب د أ خالد القتال ر أ و ا قائدا جديدا ووجوها جديده فداخلهم الرعب واستعان خالد بالله و أ ب ل ى بلاء حسنا روى البخاري بسنده عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال لقد اندقت في يدي يوم مؤته يوم مؤتة تسعه في يدي يوم مؤتة تسعة اسياف تكسرت في ي د ي قديش تسعه اسياف, اسياف بدا ي س و ف ي ه م ش ا و ر م ة ت س ع ة اسياف يضرب بهم برقاب الاعداء لقد اندقت في يدي يوم مؤتى ت س ع ة اسياف وما ثبت في يدي الا ص ف ي ح ة ي م ا ن ي ة يقول البخاري بعد هذا الحديث تعليقا من عنده وهذا الحديث يدل على ان المسلمين قد قتلوا من المشركين عددا لا يحصى أ ي عملوا بهم قتلا و إ ل ا ا ل أ س ي ا ف تتكسر ليش فسائر نهاره وهو يقاتلهم فعندما أ ق ب ل ت هذه العشرات ما ترجاه و أ م ل عليه خالد كان داخل الروم رعب شديد وقالوا وصلهم مدد ل أ ن ا ل م ع ر ك ة مضى عليها أ ي ا م وصلهم مدد وهذا مازال مددهم يتوالى فانحاز المشركون الى الوراء واوقع خالد سيفه والمسلمون فيه يقتلون كما يشاءون فلما ر أ ى خالد ان المشركين ينكشفون عن مواقعهم ر آ ه فتحا ونصرا يكفي ان المشركين هم الذين يولون دبرهم وينكشفون عن موقعهم لا نحن الذين ننكشف وان متابعتهم والتغول في ارضهم م خ ا ط ر ة و م ج ا ز ف ة فانحاز بالجيش الى ا ل ش ر ف ة وهي موقع القبور والشهداء الان لان س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة من زار منكم وينبغي ان تزور موقع المعركة جامعة اسم المعركة جامعة مؤتة بجوار الجامعة تماما وقبور جنوب انشأوا واطلقوا بجوار يوجد عند عليها هذه هنا هذه هناك الصحابة الاردن الكرك في بناء أ ث ر ي قديم مكتوب عليه المشهد معنى المشهد أ ي ب ؤ ر ة س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة تماما ولكنك ترى بين المشهد هذا وبين القبور ا ل ث ل ا ث ة ل ل ق ا د ة في مؤته عند مسجد جعفر م س ا ف ة تقطعها ب ا ل س ي ا ر ة ذلك كان معسكر الجيش ومؤخرتهم أما القادة الثلاثة فقد لقوا وجه ربهم في المشهد عند مبنى ا ل ج ا م ع ة ا ل آ ن و ب ق ي ة قبور أ ص ح ا ب ه م بقيت هناك إ ل ا أ ن ه رفع ا ل ق ا د ة الثلاث ودفنهم في مكان مميز ليعلموا في تلك ا ل ل ي ل ة التي أ ع د فيها الجيش كان ا ل إ خ ل ا ء إ ك ر ا م ا لجثث ا ل ص ح ا ب ة وفي اليوم الثاني انكشف الروم ومن معهم عن ارض ا ل م ع ر ك ة فحاز خالد جيشه الى مؤتى اي ل تلك الشرفة واصبح يرقب الجيش ويجمعون الغنائم اذا في مؤتى كان غنائم ونصر ولم تكن ه ز ي م ة وساتيك الان بالحديث الصحيح عن الغنائم عند مسلم والامام احمد في مسنده جمع الغنائم واستراح الجيش وضمدوا جراح من جرح ثم اجمع خالد على ان يحوز الجيش ثم يؤوب الى فئته وهي النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة فيتحيز الى فئته وينقذ هذا الجيش الى قبل ل ث ل ا ث ة الاف مع م ئ ت ي الف وان ن كشفوا عن مواقعهم وكان الشعور متبادل خشي الروم أ ن يطاردوهم فيتورطوا بالصحراء فيكون للعرب كمين آ خ ر ومدد آ خ ر فكلا ل ف ر ي ق ي ن خشي أ ن يتابع ا ل آ خ ر فانتهت ا ل م ع ر ك ة من تلقاء نفسها ل ن أ ت ي إ ل ى الحصاد والنتائج وهذا ما أ ش ر ت له في ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة وقلت سيكون مدهش تماما وهكذا سبقني بها غيري و أ ن ا قلتها و ل م أ ط ل ع عليها في كتاب الله س ه ي د على ذلك ر أ ي ت ه ذ ه ا ل ك ل م ة قد ك ر ر ت في كتابي ق ي ك س س ي ر ة لدكتور ل ا ل ب و ط ي ب ا ل أ م س أ ر ب ع مرات ا ل م د ه ش ا ل م د ه ش تماما و أ ش د إ د ه ا ش ا ن و لن ي ز ي د ك د ه ش ة إذ أ ن ك ت ج د خ س ا ئ ر المسلمين في تلك المعركه ماشر شهيد ك ب ر و ا الله الله أ ك ب ر ا ش ه ي عشر شهيد. شهيد في قتال س ب ع ة أ ي ا م تلت آلاف أ منهم ا م معشر شهيد ا ل ق ا د ة الثلاث إ ذ ا كم تنجسرنا تسع جنود يوم ب يصير طوشة ب عمان ب م و ت أ ك ث ر من اثني عشر تسع جنود و ق ا د ة ا ل ثلاث كانت ن ب و ء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوههم انهم شهداء وسيلقون وجه ربهم تسع جنود ث ل ا ث ة ق ا د ة اثني عشر شهيد فقط خسائرنا في مؤتى كم كانت خسائر الاعداء من كثرتها قالوا اكثر من ان تحصى لم يعدوها وجيشنا قد رجع الى ا ل م د ي ن ة فلم يقف على ح ق ي ق ة القتله ا او س ر ل ى على ل حقيقة ق ا ت كما كان يوم بدر فيوم بدر ا ل ص ح ا ب ة دفنوا قتل المشركين وعدوهم كانوا سبعين هنا لا مجال لا لدفنهم ولا ل ع د ه م ف ر ص ة ليرجع كل من الفريقين الى ا ر ض ه ثم من بعد ان كانت عندهم س ن ة دفن دفنوا او بكوا طعاما للوحوش والسباع ولكن فيما بعد وقد دخل الاسلام هذه الديار وتحدث من شهدوا تلك ا ل م ع ر ك ة للمسلمين فقالوا كانت قتلانا ب ا ل م ئ ي ن و ا ل م ئ ي ن في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة اكثر من المئات يعني زاد العدد على ع ش ر ة م ئ ة يعني زاد على الالف لنقل الفا ولا نريد اكثر اقل رقم حسابي بالمائين ئ ي ن ل م تعني اكثر من ذلك اقلها اعتبارا الف ما ر أ ي ك ب م ع ر ك ة خرج اليها ا ل ص ح ا ب ة من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة الى الكرك وجلكم حاج ومعتمر يعني اكثركم وتعرفون كم ا ل م س ا ف ة ما بين معان ومعنجب الكرك من معان ا ل م د ي ن ة الجيش الذي خرج على خيل وابل تحت حر الشمس وعوامل ا ل ت ق س من غبار ولفح رمال بقوتهم اليسير المعروف التمر والماء او السفيف من الشعير والذره المطحونه ة يقال ل ا ل س و يسفونها ق ي ويشربون عليها الماء هذا قوتهم وعندما ر أ ى صحابي الجوع في وجوههم م س ي ر ة ايام وبدهم يقاتلوا جيش عندما كانوا في معان يتشاورون قام متبرعا م أ ج و ر ا رضي ان يكون راجلا في هذه ا ل م ع ر ك ة او مردفا على ر ح ل ة غيره ونحر لهم رحلته نحر جمله جان يوك بدون محارب بكره يحدثنا هذا الحديث الامام احمد في مسنده ومسلم في صحيحه وابو داود في سننه واللفظ ل أ ح م د في مسنده عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال خرجت مع جيش الامراء قلنا بانه يسمى م ؤ ت ة وجيش الامراء لوجود ث ل ا ث ة امراء فيه خرجت مع جيش الامراء جيش مع ورافقني مددي من أ ه ل اليمن م د د ي أي الذين كانوا يمدون المسلمين من أ ه ل اليمن في قتالهم ن خ و ة ومروءه وهو مسلم لكن مش مكتوب على أ ه ل اليمن ججاه دمحم عندما علموا هناك غزوه جاء متطوعين مددي من أ ه ل اليمن رافق من عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن عوف ب د الرحمن ع بن مالك الاشجعي, عوف بن مارك الأشجعي قال رافقني مددي من اهل اليمن ليس معه الا السيف كل سلاح اللي جاي فيه من اليمن بده يغسل بلاد الروم بسيف ليس معه الا سيف فلما كنا في م ع ا ن قام احدنا فنحر لنا جزوره ر ا ح ل ة ه لركب ا عليها حتى نتقوت فساله المددي شيئا من جلده فيجعله بمكان الدرقه ة سوي ي درع اتلقى فجمعه الى عيدان واتخذ منه درقه ة درقة معواش فشان ترس اخذ من جلد البعير فصنع منه تلك ا ل ل ي ل ة د ر ق ة وسرنا حتى اذا التقى الناس والتحم القتال ر أ ى هذا المددي اميرا من امراء جيش الروم على فرس سرجه مذهب وسلاحه مذهب ايش مغري ولكنه يفعل بالمسلمين الافاعيل يعني يضرب ويجرح ويخدش فربض له المددي عند صخره ة كمن ل عند الصخرة حتى اذا مر م ن ه عرقب له فرسه اي ضرب قوائمها ف ف ق ط الرومي وعلاه المددي فذبحه ثم اخذ سلبه المحلى بالذهب السرج تبع الفرس والسيف و ا ل خ ر ب ة اللي عراسه وفي هذه ا ل ب ي ض ة ياقوته خرس ياقوته ا ن ا ح ج ا ر ا ل ك ر ي م ة ف أ خ ذ سلبه ل أ ن ه يعلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالسلب للقاتل الذي يقتل قتيلا في ا ل م ع ر ك ة له سلبه فلما انتهت ا ل م ع ر ك ة أ ر س ل خالد إ ل ي ه فقال هات ما عندك من السلب ف أ ح ض ر ه فترك له بعضه و أ خ ذ بعض يعني ش ا ف مكتار عليه فقلت له يا خالد أ ل ا تعلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالسلب للقاتل قال أ ع ل م ولكني استكثرته يعني شيء كثير نعطيه لعشرة هذا لواحد مش قال لتردنه عليه أ و ل أ ع ر ف ن ك ه ا عند رسول الله يعني ي وارجيكنا وإحنا غلطان صح. فلم يفعل صح أ خالد لم يرد عليه و ر أ ى ماذا كان في يد العسكر من شيء ثمين أ خ ذ ه وجعله في الغنائم ترك له سيف ترك له ف ر س درع أ م ا ياقوت وشم إ ذهب ل ه ذ ا غنائم حتى إ ذ ا أ ت ي ن ا ا ل م د ي ن ة ذكرت ذ لرسول ك ل الله صلى الله عليه وسلم من الذي ذكره خوف بن مالك ا ل أ ش ج ع ي وهو أ ن ص ا ر ي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم فعلت ذلك يا خالد قال استكثرت ه عليه يا رسول الله قال رد عليه ما اخذته منه فلما قال رسول الله ذلك وقام خالد ليرده ي ع ن ي هو الذي يعرف ماذا ا خ ه فماذا صنع ع ف بن مالك الاشجعي قال اخذت بطرف, بطرف ثوب خالد وقلت دونكها الم اقل لك لقد وفيت هين احنا صحر فسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك فاخبرته الخبر فغضب صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه ك أ ن ما فقئ فيه حب الرمان ثم قال يا خالد لا ترد عليه شيء ثم نظر فينا وقال هل أ ن ت م تاركي لي امرائي أ ل ك م صفوها وعليهم كدرها يعني أ م ر ا ئ ي يبذلون الجهد ويخلصون في سبيل الله بالقتال لولا القائد ما نجوتم فلكم صفها و من الغنائم وعليهم كدرها يعني جاءت جاكره قدامي ب تقول له ا ي ورجيتك لا ترد عليه ش ي ء فلم يرد عليه شيئا ت أ د ي ب ا من هذا الحديث نعلم أ ن ه م خرجوا جياعا رجل نحرج زوره ليطعمهم و أ ن ه م قد انتصروا في ا ل ن ه ا ي ة و أ خ ذ و ا غنائم وقد جرى لها ق ض ي ة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم آ خ ر يقول غنمت ي ا ق و ت ة كانت في ب ي ض ة رجل رومي و ا ل ب ي ض ة يعني التي توضع على ا ل ر أ س فلما أ ت ي ن ا ا ل م د ي ن ة نفلنيها رسول ه اي أ ع ط ا ن ي إ ي ا ه ا ل أ ن ي انا الذي حسها ت ف ا ح ت ف ط ت بها حتى كان زمن عثمان فبعتها ب أ ل ف دينار واشتريت بها بساتين من اخي إ ذ ا غنموا وانتصروا ولم يهزموا ث ل ا ث ة آ ل ا ف أ م ا م مائتين الف أ و مائه وخمسين وكان لهم غنائم دفن ا ل ق ا د ة الثلاث ورجع خالد و ر أ ى أ ن يحوز ب ق ي ة الجيش بهذه الخسائر ا ل ق ل ي ل ة جدا معشر شهيد خير من أ ن يتورط في أ ر ض الروم فلا يدري ما تكون ا ل ع ا ق ب ة ثم أ ر س ل رسولا من طرفه يعجل الخبر إ ل ى ا ل م د ي ن ة لا يحسب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ خ ب ر ه م وقد تم العزاء في ال جعفر ث ل ا ث ة ايام وقد انتهى وهذا ما سنبينه الان لم يدر خالد بكل ذلك وفوجئوا عندما وصلوا ا ل م د ي ن ة ان اخبارهم بالتفصيل كان قد ذكرها النبي قبل ان يغادروا ارض ا ل م ع ر ك ة بل قبل ان تنتهي المعركه ة يوم الذي النبي ا نعى ب ص ح خرج من المسجد وهو يكفكف دموعه حتى دخل على بيت جعفر المسجد زوجهم من دموعه ابن وكانت ابي طالب على وهو تحته يكفكف بيت حتى أ س م ا ء بنت عميس وكان لها عبد الله وعلي أ ب ن ا ء جعفر وبنت أ خ ر ى كان له ث ل ا ث ة من الولد ف أ ت ا ه ا وقال يا أ م عبد الله أ ي ن بني جعفر قالت دونكهم يا رسول الله أ ي هاهم قال أ ح ض ر ي ه م إ ل ي قالت ف أ ح ض ر ت ه م ف أ خ ذ صلى الله عليه وسلم يمسح رؤوسهم ويتشممهم وعيناه تذرف وقد حشرج فلما ر أ ي ت دمعه وحشرجته قلت ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله هل بلغك عن جعفر شيء قال نعم احتسبي لقد أ ص ي ب هذا اليوم قالت فلم أ م ل ك نفسي فقمت أ ص ر خ ب ح ض ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ش ا ر إ ل ي بالسكوت وقد خنقته ا ل ع ب ر ة وخرج من الدار و أ ن ا أ س م ع ه ي ق و ل و ر ع ما ثم مر ببيوت أ ز و ا ج ه وقال لا تغفلوا ال جعفر أ ن تصنعوا لهم الطعام فلقد شغلوا ب أ م ر صاحبهم فمضى ا ل ث ل ا ث ة أ ي ا م والطعام ي أ ت ي ن ا من حجرات ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا مضت ا ل س ل ا ث جاءنا صلى الله عليه وسلم فقال اين بني واعتبر بني ابن عمه ب ن ي فاحضرتهم فدعا الحلاق فحلق رؤوسهم وامرني بغسلهم ا ش ا ر ة انه لا حداد وطيبتهم وخرج بهم الى المسجد صلى الله عليه وسلم حتى اذا مضت بضعا وعشرين ل ي ل ة جاءنا خبر ان الجيش قد عاد فخرج الناس في استقبالهم وخرج ا ل ص ب ي ة يجرون ليلقون ذويهم فلما ر أ ى النبي ا ل ص ب ي ة يجرون قال احملوا ا ل ص ب ي ة واعطوني عبد الله بن جعفر فحمل عبد الله بين يديه وحمل الناس ا ل ص ب ي ة ولقوا الجيش فلما لقوهم ماذا قال المسلمون ا ل أ خ ب ا ر قد نقلت عن خير من نطق واصدق صلى الله عليه وسلم. ومع س ل و م ذلك سمى خالدا سيف الله وقال فتح الله علي ه و ا ل آ ن لم يرض أ ه ل ا ل م د ي ن ة ومن معهم من المهاجرين عن رجوع خ ا لماذا د ل لم ي ت ا ب ع ا ل ج ي ش أ و يتمكنوا في أ ر ض الشام قال فلما لقيهم فلما الجيش اخذوا يحسون فقال ي ي وجوههم و التراب و و ل لهم ن ي فرار فرار يا فرار اي م النبي ذ ا ا ح اصحابهم ح ا خالد بالجيش ورجع لماذا لم يموتوا جميعا كما مات او لماذا لم يقضوا على الروم ز لم لم على كلهم أو لماذا لم ورجع يبقوا في ي او ارضهم ت ف يا فرار فقال ا ل ن صلى الله عليه وسلم وقد اشار بيديه الى الناس ان يسكتوا انهم الكرار ان شاء الله انهم الكرار ان شاء الله واعتبر تحيز خالد الى ا ل م د ي ن ة تحيزا الى ف ئ ة واعتبر نفسه ف ئ ة خالد لان من الحكمه الا يضيع هذا العدد من المسلمين ح م ا ق ة او ارتجالا و ج ه ا ل ة بل ب ا ل ح ك م ة اجلى عدوه عن ارض ا ل م ع ر ك ة ثم انحاز سالما ب ب ق ي ة الجيش فسماهم الكرار واما سلمه ابن ام س ل م ة وكان فتى في مقتبل العمر شابا وقد شهد مؤته فكان كلما خرج الى المسجد بقي عالق في ذهن ا ل ص ب ي ة الصغار كلما ر أ و ا رجلا من جيش مؤته يقولون له يا فرار صبيه ج ه ا ل فمن خجل س ل م ة ان يسمع ك ل م ة فرار كلما خرج الى المسجد لزم داره اياما حتى فقده النبي و س أ ل أ م ه ف س أ ل ت أ م ه زوجه ما بال السلمه لا يحضر ا ل ج م ا ع ة أ ي ا م قالت يستحيي من أ ب ن ا ء المسلمين كلما لقوه قالوا له يا فرار حتى خطب النبي ب أ ص ح ا ب ه و أ م ر ه م أ ن يؤدبوا صبيانهم و أ ن ل ا يقولوا لجند الله الذين كانوا في م ؤ ت فرار بل سماهم الكرار وسمى خالدا سيف من س و ف الله و أ ن ه منصور هكذا انتهت غ ز و ة م ؤ ت ة وكان فيها غنائم وسمي جيشها كرار وبقي خالد يرقب بلاد الشام حتى يؤذن له بغزوها م ر ة اخرى وقد غزاها وهو صاحب م ع ر ك ة اليرموك وفاتح بلاد الشام ودانت هذه البلاد لله بصدق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالاجابة فيتبعون أحسنة وممن يقتدون بهم بعد عليه ادعوه الله الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسنه وممن يقتدون وانتم موقنون وياكم بهم فما أ ن استقر هذا الجيش في ا ل م د ي ن ة وما زال حديث الناس عن مؤتى و آ ي ا ت ه ا و إ ذ ا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يندبهم للتاهب في س ر ي ة ج د ي د ة بلغه صلى الله عليه وسلم أ ن جموعا من قضاعه تتجمع وتستعد للدنو من أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أ ل ا ينتظر الجمع حتى يغزوه في ا ل م د ي ن ة فيدافع عنها بل كل من تحرك د ث و ت ح مفكرا في غزو ا ل م د ي ن ة يصبحهم في دارهم قبل أ ن يصبحوه في مدينته ل أ ن ه ما غزي قوم في عقر دارهم إ ل ا ذلوا والذل ليس من شيم الاسلام فندب الناس للخروج الى ارض جذامى من قبائل قضاه ولهم ماء في موقع يسمى السلاسل اطلق هذا الاسم على ذلك الموقع لعلي اشد ذ ا ك ر ة لتجمع بين السمع و ا ل م ش ا ه د ة الذين اتوا ارض الحجاز حجا او عمره يمرون في طريقهم من ارض الحجاز ما بعد تبوك وبين تيمى على مناطق من الرمال تلعب بها الريح فتجعلها كالادراج هكذا ولها سنام كسنام الجمل مدبب تلك الرمال ا ل م ت ح ر ك ة من خفتها تلعب الرمال بها فتجعلها ك ا ل س ل س ل ة ذلك الموقع هو قريب من ا ل م د ي ن ة باتجاه ارض نجد يسمى ذات السلاسل اي ك ث ر ة الرمال ا ل ط ر ي ة ا ل م ت ح ر ك ة فيه فحملت ا ل س ر ي ة هذا الاسم فسميت س ر ي ة السلاسل انتدب الناس فاكتفى صلى الله عليه وسلم ب ث ل ا ث م ا ئ ة رجل وعقد اللواء و أ م ر رجلا لم تكن تتجه ك ن ت إ ل ي ه ا ل أ ن ظ ا ر يوما أ ن يكون أ م ي ر ا حديث عهد ب إ س ل ا م شديد ع د ا و ة س ا ب ق ة يعرف بالدهاء والمكر هو عمرو بن العاص أ س ل م مع خالد بن الوليد خرج خالد في جيش ا ل أ م ر ا ء ليس أ م ي ر ا ولكنه جنديا وعندما اجتمع أ م ر الناس عليه أ ن ق ذ الجيش ف أ ح ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يجعل لعمرو لعمر بن العاص مثلها فارسان لا يستهان بهما من قريش حديثا عهد ب إ س ل ا م شاء الله أ ن يبرز قدر خالد ف أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يجعل مثلها ميدان ت ج ر ب ة ل ع م ر بن العاص في س ر ي ة ذات عدد قليل في موقع قريب فعقد اللواء ل ع م ر بن العاص وانطلق على ب ر ك ة الله في ث ل ا ث م ا ئ ة من خيار المهاجرين والانصار فلما دنا من ارض القوم اخذ يستطلع الاخبار فعلم ان جموعهم ك ث ي ر ة وما زال درس مؤتى يرن في الاذهان لم يتحمس حماس الامراء والشهداء الذين مضوا الى مؤتى فليس معه الان ابن ر و ا ح ة ولا معه جعفر ا بن ابي طالب هذا ع م ر الذي يحمل عقله اكثر من عواطفه جلس ه ولم يستشر احد فانتدب رجلا اسمه رافع الجهني من ق ب ي ل ة ج ه ي ن ة و ضمنه كتابا و ارسله الى رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمه ان عدد اعدائنا اضعاف اضعاف عددنا و ليس من ا ل ح ك م ة ان اخاطر بخيره المهاجرين و الانصار و يستمده المدد فلما اطلع النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك ندب له م ئ ت ي ن من كبار المهاجرين والانصار فيهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وجعل ا ل ا م ر ة لابي ع ب ي د ة عامر بن الجراح امين هذه ا ل ا م ة واوصى ابا ع ب ي د ة لان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من هم اصحابه وان كان بعضهم حديث عهد ب ص ح ب ة واسلام يعرف من عمر بن العاص وما, هي نفسية عمر بن العاص وما هو ي نفسية عمر الدافع ا ل أ و ل ل إ س ل ا م عمرو بن العاص ولم يمض عليه طويل زمن ذكرناه كيف كان عند النجاشي وحديثه بين النجاشي وبين أ ن يطلب رسول رسول الله ليقتله وضرب النجاشي أ ن ف ه ف أ د م ا ه ذلك الذي دفعه للاسلام حين علم يقينا من النجاشي أ ن أ م ر محمد ظاهر و أ ن ه رسول فتدارك الوقت و أ س ت م إ ذ ا ن ف س ي ة عمر ليست ك ن ف س ي ة المهاجرين ا ل أ و ل ولا ك ا ل أ ن ص ا ر ف أ و ص ى النبي أ ب ا عبيده بقوله إ ذ اذا قدمت فتطاوع على صاحبك إ قدمت على صاحبك فتطاوع و ك أ ن ه صلى الله عليه وسلم يستشف الغيب ويحذر أ ب ا ع ب ي د ة ب أ ن صاحبك لن يطيعك إ ذ ن فاطعه تطاوع ومضى المدد على ب ر ك ة الله حتى إ ذ ا وصل أ ب و ع ب ي د ة إ ل ى جمع عمرو بن العاص والتام الجيش تعداده خ م س م ا ئ ة ولكن فيه أ م ي ر ي ن وكل أ م ي ر معه لواء فحضرت ا ل ص ل ا ة فهم أ ب و ع ب ي د ة أ ن يتقدم ليؤم بالناس فقام له ع م ر بن العاص وقال إ ن م ا جئتني مددا و أ ن ا ا ل أ م ي ر فقال له المهاجرون أ ب و ع ب ي د ة أ م ي عبيدة م أبو إ ا م ن ا و أ ن ت قائد ج ي ش قال ل ه إ ن م ا ي أ م الجيش أ م ي ر ه م قالوا امره رسول الله علينا ولا نرضى ب ا م ر ة غيره قال انما بعثكم رسول الله مددا لي وانا الامير الاول ل ه ج ة لم يسمعها ا ل ص ح ا ب ة قبل اليوم ابدا فتقدم ابو ع ب ي د ة ومازالت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ا ض ر ة في اذنه والمشهد م ص ب عينيه اذا قدمت على صاحبك فتطاوع ه فقال ابو ع ب ي د ة يا ع م ر لقد اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اذا قدمت على صاحبك فتطاوع فان عصيتني لن اعصيك انا طوع لك لان طاعتك من ط ا ع ة الله ورسوله ونظر الى المهاجرين وقال ان عصى ع م ر فانا لم اعص ي فتقدم عمرو وصلى بالناس ثم قال عمرو يا ابا ع ب ي د ة انما انا الامير وانت جندي قال دونك ف ا ل ا م ا ر ة لك فنحى لواءه وجعل الجيش بلواء واحد هو لعمرو بن العاص ابو ع ب ي د ة الذي تربى على م ا ئ د ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يمتص هذه النفسيات ويخمد ا ل ف ت ن ة في أ ر ض ه ا رجل يحب ا ل ا م ر ة فليكن فمضوا تلك ا ل ل ي ل ة فكانت ل ي ل ة ش د ي د ة البرد قبل أ ن يدنوا من عدوهم فهم الجند أ ن يجمعوا حطبا يوقدوا نارا ليصطلوا عليها أ ي ي ت د ف أ و ا فمنعهم عمرو بن العاصم من إ ي ق ا د النيران فغضب الناس وكان أ ش د ه م غضبا عمر بن الخطاب فهم ان يكلمه ف أ م س ك ه أ ب و بكر قال يا عمر إ ن م ا أ م ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه في الحرب فلا تكلمه فلما ت أ ذ ى الناس من ش د ة البرد قالوا ل أ ب ي بكر كلمه أ ن ت البرد شديد ولا بد من نار فمشى إ ل ي ه أ ب و بكر ب ج ل ا ل ة قدر أ ب ي بكر وخلقه وتواضعه وهو الرجل ا ل أ و ل في هذه ا ل أ م ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ع م ر قد تاذى الناس من البرد فهلا اذنت لهم بشيء من النار ي ص ط ل و ن عليها قال لا ووالله ما أ و ق د رجل نارا الا قذفته فيها فقال لهم أ ب و بكر لا توقدوا نارا فسمعوا لأبي بكر ولو بقي الامر بينهم وبين عمرو ل أ و ق د و ه ا ولو على لحمه قال لا توقدوا نارا واطيعوا اميركم فمضوا ليلتهم حتى يصرف عنهم البرد غذ السير بهم فسار ليلا وكمن نهارا حتى اذا دنا من القوم اخذهم على غ ر فقتل مقاتلتهم وجمع غنائمهم وهم الجند أ ن يطاردوا فلول المشركين فمنعهم من ا ل م ط ا ر د ة و أ و ق ف ه م عند ح د ثم قفل بهم راجعا وفي الطريق لا تزال الليالي ليالي برد الوقت جمادى ا ل جماد ا خ ر ة أو الثانية من نفس ا ل س ن ة ا ل السامي ث ا م ن ة من ا ل ه ج ر ة بعد ع و د ة جيش مؤته بيتوا ل ي ل ة بعد ا ل م ع ر ك ة وكانت ش د ي د ة برد فاحتلم عمرو بن العاص ف أ ص ب ح جنبا فقال ل أ ص ح ا ب ه لقد أ ص ب ح ت جنبا قالوا لي امنا غيرك أ و اغتسل قال إ ن أ ن ا اغتسلت في هذا البرد مت ووالله لا اغتسل ثم دعا بماء فغسل فرجه ثم تيمم وصلى قالوا لي امنا غيرك أ و اغتسل قال إ ن أ ن ا اغتسلت في هذا البرد مت ي ووالله لا اغتسل ثم دعا بماء فغسل فرجه ثم تيمم وصلى به جنبا ولم ي أ ذ ن لغيره ب ا ل إ م ا م ه فنقموها عليه أ ي ض ا فلما رجعوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة وكانت من س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ي س أ ل الامير وجنده عن هذه ا ل س ر ي ة ليطلع على احوالهم كيف تمت هذه ا ل ر ح ل ة فلما حدثوه بما نقموه على ع م ر بن العاص التفت اليه و س أ ل ه لم ا فعلت ذلك قال يا رسول الله حلمت ك ث ر ة عدونا وقله عددنا حتى مع المدد فخشيت ان اوقدوا نارا علم عدونا بقله عددنا فالنار لا تدل الا على حجم الجيش فيطمعوا فينا فاحببت ان اعمي عنهم الاخبار فلا يعلموا ان هناك جيشا ولا كم عدده فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ع ل ي ه لم ا منعتهم أ ن يتتبعوا القوم حتى لا يبقوا لهم ق و ة قال خشيت يا رسول الله أ ن يكون لعدونا كمين ف إ ن نحن توغلنا في أ ر ض ه م انعطفوا علينا فاكتفيت بالنصر الذي حققت ونجوت ب أ ص ح ا ب ي ف ر د ت ه م لك سالمين ف أ ق ر ه عليها قال و أ م ا جنابتك قال يا رسول الله كانت ل ي ل ة ب ا ر د ة لم ار في حياتي اشد منها بردا ه و الذي بعثك بالحق لو اغتسلت صبيحتها لمت واني ق ر أ ت في كتاب الله عز وجل قوله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فعلام اقتل نفسي من اجل اغتسال فتيممت وصليت باصحابي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت نواجذه يقول عمرو كما اخرجه الشيخان اي البخاري ومسلم كل بسنده عن عمرو بن العاص بعد ان ه د أ الناس وانقطع الحديث في ا ل م س أ ل ة يقول عمرو بن العاص بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذي السلاسل ومعنى بعثني على الجيش اي اميرا علي على جيش ذي السلاسل وفي القوم ابو بكر وعمر يعني جنود تحت امرته فحدثت, فحدثت نفسي اي نفسي حدثتني اخذت نفسي تسول الي وتلهمني فحدثت نفسي انه لم يبعثني على ابي بكر وعمر الا ل م ن ز ل ة لي عنده يعني انا الامير وابو بكر وعمر كبار ا ل ص ح ا ب ة جنود تحت امرتي ثم شكوني اليه فاقرني ولم يعنفني اذن لي م ن ز ل ة عنده ك ب ي ر ة م س ت أ ن س ا بما قال النبي عن خالد انه سيف من سيوف الله فظن ان يطلق النبي عليه لقبا يعادل هذا اللقب قال ان ه ل م ي ب ث ن ي على ابي بكر وعمر يلا لمن س ل ة ل ي عند ه قال فاتي ت ه وقد انقطع ح د ي ث النس ا فاتي ت ه حتى قعدت بين يدي ه وقلت يا رسول الله من ا ح ب ا ل ن ا س يعني من ا ح ب ا ل ن ا س ل ي ك من احبهم عندك من ا ح ب ا ل ن ا س قال ع ا ئ ش ة ام المؤمنين فقال عمر قلت يا رسول الله اني لست ا س أ ل ك عن اهلك انا لا اسألك ايهم احب إليك من أهل بيتك. قال صلى الله عليه وسلم فابوها اذا خرجت عن د ا ئ ر ة اهلي يعني من ا ل ص ح ا ب ة فابوها اي ابو ع ا ئ ش ة من هو ابو بكر الصديق هو احب الناس الي قلت ثم من يا رسول الله قال عمر قلت رسول الله? ثم من يا رسول الله؟ فاخذ يعد لي حتى ح ت ى ر ق ا كل ما ذكر واحد يقول له ثم من هو عد من المهاجر ا ل ا ص ا ر قال فسكت يعني بطل يقول له ثم من م خ ا ف ة ان يجعلني في اخر المسلمين هكذا ي ر ب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اقره على انه امير وذو علم بالحرب اما ان تظن بانك افضل من ابي بكر وعمر فلا فلا ح ب ا ل ا م ا ر ة و ا ل ش ه ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه على ان يكونوا جندا لله لا اصحاب ش ه ر ة و ا م ا ر ة و ا ل ا م ا ر ة لا تعني ا ل ا ف ض ل ي ة اخرج البخاري عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قوله حين تكلم الناس ق ا ل ما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا الا لخبرته بالحرب فعلم ان عمرا ليس خير من ابي بكر وعمر ولكن ينزل الناس منازلهم فهذا في مجال الحرب له ا ل ا م ر ة واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يروض امثال خالد وعمرو بن العاص ومن اسلم حديثا ممن لهم شأن لهم قريش في على القتال ولكن تحت لواء لا اله الا الله على القتال ولكن ضمن نظام الاسلام ت ر ب ي ة وترويض مضت ايام فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم س ر ي ة اخرى وتعدادها لا يقل عن هذا العدد ب ا م ر ة ابي ع ب ي د ة م ن ف ل د ا ليس فيها ع م ر بن العاص وارسلها الى سيف البحر سيف البحر يعني م ن ط ق ة الساحل وعلم ان ه ن ا ك جموعا يتجمعون لغزو ا ل م د ي ن ة فانطلقوا في ذلك الجيش ابو ع ب ي د ة امين ا ل ا م ة امير تلك الغزوه امير تلك ا ل س ر ي ة يقول ابو ع ب ي د ة فمضينا أ ي ا م ا لا نرى عدوا فانتظرناهم شهرا فنفذ ما معنا من الطعام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زودنا بشيء من تمر حتى أ ص ب ح ت أ ع ط ي الرجل في اليوم ت م ر ة أ و تمرتين فلما نفذ ما معنا أ خ ذ و ا ينقعون ورق السمر ورق شجر الصحراء يقال له ا ل س م ر ة ينقعونه بالماء و ي أ ك ل و ن ه حتى تشدقت أ ف و ا ه ه م وتشققت شفاههم وكان معنا الكريم ا بن الكريم ا بن سعد بن ع ب ا د ة من س ا د ة ا ل أ ن ص ا ر فاستعار إ ب ل ا من القوم على ذ م ة أ ب ي ه ف أ ع ط ي فقام فنحر جزورا في اليوم ا ل أ و ل ف أ ك ل و ا وادهنوا فلما أ ص ب ح و ا في اليوم الثاني قال م فنحر ف جزورا أ ك و ا والدهنوا فلما ل كان يا و م ل ث ا ل ث ق ا م فنحر جزورا ي عبيده ن والدهنوا فلما كان ي اليوم جملا فلما فأكلوا ل ر ع هم أن ن فمنعه ح ر ع أبو ب ي ة قال إنما أ خ ذ ت بذمة ب أ يا ك وأنت ل تضمن ذمة أبيك ق امير ل يا أبا عبيدة يا أمير الجيش ترى سعد بن ع ب ا د ة يعين المساكين ويقضي الدين عن الغارم ولا يوفي ذ م ة ابنه وذمته في جيش الله والرسول قال إ ن ا لا نضمن على غائب فمنعه وهم أ ن يرجع فرجع بالجيش ل أ ن ه م لم يروا عدوا قالوا ف أ ك ر م ن ا الله ك ر ا م ة ل أ ب ي ع ب ي د ة فلما كنا بالساحل قذف البحر لنا د ا ب ة ك ب ي ر ة من دواب البحر يعني ما نعرفه ا ل آ ن بالحوت الحوت الكبير ولكننا لم نرى بها ح ي ا ة ف ق ذ س ه ا البحر م ي ت ة بالساحل فاجتمعنا وتشاورنا اناكل منها ام انها م ي ت ة ولم يكن عندنا علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم م ي ت ة البحر قال فتوجه ابو ع ب ي د ة بقلبه الى الله واطرق مليا حتى اذا انشرح قلبه رفع ر أ س ه الينا وقال كلوا على بركه ة ا ل ل ف الله ح ك كلوا على بركة م على ل ل ا فانها حل لكم قالوا فاخذنا نقطع منها ونشوي ثم اخذنا ز و ا د ة لطريقنا ما يسمى يجففوه س م ى بالقديد ي على الشمس و ي أ ك ل و ه في الطريق وقبل ان عنها نرتفع قلنا حتى نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن حجمها كبير لم نر مثلها قال ف أ ت ي ن ا إ ل ى ضلع من أ ض ل ا ع صدرها يعني عظم العظم الصدر وجعلناها هكذا كانها ذ ك أ القوس لنرى كم ارتفاعها ثم أ م ر ن ا الرجل أ ن يمر من تحتها يمر الرجل وفوقه الرجل ثم امرنا رجلا فركب بعيره فمر من تحتها فوالله لم تمس شعره يعني ما جمل صابت تحت الشعر رجل على راسا راكب الظلحة وقعد ث ل ا ث ة منا في جرف عينها فوسعتهم د ا ب ة ك ب ي ر ة من دواب البحر فمضينا حتى اتينا م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ ي س أ ل عن اخبارنا ف ا خ ب ر ن ا فقال صلى الله عليه وسلم يعلمنا ب ص ح ة فتوى ابي ع ب ي د ة فقال عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور ماءه الحل ميتته الحل ثم قال احلت لي ميتان ت ودمان أ م ا الميتان ت السمك والجراد و أ م ا الدمان الكبد والطحال ولم يكن قد قال هذا من قبل فعلمنا أ ن أ ب ا ع ب ي د ة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا له صفتها فقال ولو بقي معكم منه شيء ل أ ك ل ت قلنا والله ما بقي منه شيء يا رسول الله أ ك ل ن ا ه في الطريق فحدث ابن سعد اباه قال يا ابتاه جاع الناس قال هلا نحرت قلت بلا ولكن في اليوم الثاني جاعوا قال هلا نحرت قلت بلا ولكن في اليوم الثالث جاعوا قال هلا نحرت قلت بلا ولكن ثم جاعوا قال هلا نحرت قال منعت منعني ابو عبيده حفاظا لذمتك يا سعد او يا ابتاه فقال سعد والذي بعث فينا رسول الله لو نحرت لهم م ئ ة جزور لوفيتك م ئ ت ي ن فكان يعرف سعد بن ع ب ا د ة بالكريم ا بن الكريم ورث الكرم عن ابيه وجده كان ابوه وجده ينحران الجزر يعني كل في حياته ويعلو على سطح داره ويقول هلم الى الطعام ف ي أ تقول ي ا ل ف ي ر ا م س ك ي ن و امنا ب السبيل ن وذا الحاجة فيأكل ي و ك ر غاية الإكرام سعد هذا الكرم فورس سعد ع أبيه ف ل م كان الإسلام ج عائشه ل ه ه في خدمة ذ الدين تقول أمنا تقول رضي الله عنها ما غادرتنا ج س ن ة سعد يوما من ا ل أ ي ا م منذ أ ن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى أن ق ب ض عشر سنين عشر سنين في كل يوم يبعث سعد ج ف ن ة الى بيت من بيوت ازواج رسول الله حيثما كان و ا ل ج ف ن ة معناه الوعاء الكبير ا ل م س ر و د سريدا وعليه المرق واللحم م وسلم الكرم الكرم فاقر فقال نفقها فلا فقال النبي الله هذا هذا الحديث ان الحديث والاسرار صلى عليه ولكن نخلط صلى الله عليه ل ينبغي ان نفقها الحديث فلا نخلط بين و الكرم ش ج ر ة في ا ل ج ن ة وفروعها في ا ل أ ر ض فما تعلق رجل بغصن منها إ ل ا وساقه إ ل ى أ ص ل ه وهو الجنه ة شجرة والبخل و و النار ر في ف ع ا الأرض وما منها إلا وساقه إلى أصله وهو الجنة شجرة في النار الله خالق الكرم في بفرع كريم تعلق رجل إلى أو أصده وهو وهو غصد إن واكرم ما يكون الرجل في حق الكرم على اهل بيته فان حديثا مطولا لا مقام لذكره الان في افضل دينار ينفقه الرجل في سبيل الله اعطيك ن ه ا ي ة الحديث وخلاصته وان شئت اعددته لك مطولا و ق ر أ ت ه على سمعك في ج م ع ة ث ا ن ي ة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل ما ينفق, أو أفضل ما ينفق الرجل ا ف من ماله حتى بلغ وافضل من ذلك يعني افضل من كل ما ذكر دينار ينفقه الرجل في اصلاح بين اثنين اثنين مختلفين وكل واحد يقول الحق لي افضل دينار تنفقه انك ت ح ل ا ل م ش ك ل ة من جيبتك وتعطلي ي ب د و ل مصاري قال الا ادلكم على افضل من ذلك كله افضل من انك تنفق من جيبك لتصبح بين اثنين قالوا بلى يا رسول الله قال دينار ينفقه الرجل على اهل بيته يكف به ح ا ج ت ه فالكرم الحقيقي ان يكرم الرجل على اهل بيته لا ان يكرم على الناس ويدعى اهله يشتقون ما يشتقون ا ذ ا غزوات ودروس فيها احاديث تعطينا منهجا في حياتنا الكرم ص ف ة ط ي ب ة فاذا تعدت حدها وقعت في باب التبذير والاقتصاد ا ا ف و ل في ا ل ن ف ق ة والاعتدال ص ف ة ط ي ب ة فاذا زادت عن حدها دخلت في باب البخل والكرم ب خ ل الى النار ل يقود و يقود الى ا ل ج ن ة جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون ا ح س ن ويا فوز المستغفرين استغفر الله وقلت الماضية جمعاتي في قد وقفنا بين يدي غ ز و ة الفتح الاعظم ا ل م ع ر و ف ة بفتح م ك ة التي اعز الله بها دينه و ا ن ق ل بها ع ش ي ر ة نبيه فدخلوا في دين الله افواجا غ ز و ة الفتح الاعظم التي بثر الله بها نبيه وهو في عز ازمته واوج البلاء قال اذا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا فسبح بحمد ا ل ربك واستغفره إ ن ه كان توابا غ ز و ة الفتح هذه التي وقعت في شهر الصيام كما وقعت بدر الكبرى ف أ و ل م ع ر ك ة مع قريش كانت في رمضان و آ خ ر م ع ر ك ة مع قريش و إ ن لم يدر بها قتال إ ل ا جزئي يعني فتح م ك ة كان في رمضان فكان لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ب ق و م ه في شهر الصيام شهر ا ل ر ح م ة شهر رمضان ومع ذلك لا ت أ خ ذ ه في الحق ل و م ة لائم واذا ما تابعنا هذه ا ل غ ز و ة ب التفصيل الذي ستسمعون نرى كم فيها دروس لهذه ا ل ا م ة في كل موقف من مواقفها ونرى ع ظ م ة هذا الدين ونبيه و أ ص ح ا ب ه الذين كانوا معه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه الذين ح ق ي ق ة آ ث ر و ا الله ورسوله ودينه لا على المال و ا ل أ و ل ا د فحسب بل على أ ن ف س ه م أ ن تؤثر على مالك و ل د ك أ م ر قد يقدر عليه ك ث ي ر اما ان تقدم الشيء على ذاتك فهذا لا يقدر عليه الا القليل ولذلك كانوا قليلا في هذا العالم ونرجو, ونرجو الله ان يلحقنا بهذا القليل لان ا ل ك ث ر ة هذه لا تنفع في شيء ولقد لمسها ا ل ق ر آ ن لمسا لطيفا بقوله ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم وامتدح ا ل ق ل ة والذل بقوله لقد نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ه اي ق ل ة عدد و ذ ل ة وتواضع لله عز وجل فبين يدي غ ز و ة الفتح لا بد من إ ع ا د ة عناوين ر ئ ي س ة تربطنا بموضوع الفتح ارجعوا إ ل ى ا ل س ي ر ة في الوراء قبل أ ش ه ر من اليوم ونحن نتحدث عن صلح ا ل ح د ي ب ي ة قلنا ان صلح ا ل ح د ي ب ي ة رد به النبي صلى الله عليه وسلم عن م ك ة والبيت الحرام وهو محرم ووقعت بنود الصلح وكان فيها من اراد ان يدخل في حلف محمد واصحابه من سائر العرب فله ذلك ومن اراد ان يدخل في حلف قريش فله ذلك فتواسبت خزاعة اي ق ب ي ل ة خ ز ا ع ة والتي اليها جدود النبي من ج ه ة الام فان قصي بن كلاب الذي لقب فيما بعد قريش والذي كان في بلاد ق ض ا ع ة بعيدا عن الحرم فرجع الى م ك ة وجمع شمل اهله فسمي قريش لانها م أ خ و ذ ة من التقريش اي التجميع فانه قد اخذ ا ب ن ة سيد خزاعه وهو ابن حبشيه واسمها حبه ة حبة ابنة أبيه حبة ابنه ابيها الذي ذكرناه الان ابن ابي ح ب ش ي ة تزوجها قصي بن كلاب ومنه ومن هذا الزواج اي منهما كان ال عبد مناف وبني هاشم اذن فجدتهم الكبرى خ ز ا ع ي ة تواسبت خزاعه ودخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وقام بن بكر ق ب ي ل ة بكر التي كانت تنافس خزاعه في ز ع ا م ة ا ل ك ع ب ة قبل أ ن تتجمع قريش فدخلت في حلف قريش ل أ ن ه ا ر أ ت أ ن عدو عدوها صديقها فهي تعادي النبي وقريش تعاديه فما دام أ ع د ا ء ه تناست عداوتها ا ل ق د ي م ة فدخلت في حلف قريش أ ص ب ح ت بكر في حلف قريش و خ ز ا ع ة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دون ان تعلن اسلاما كلها منها من اسلم ومنها من بقي على دينه ولكنهم حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومضى عامين على هذا الصلح اي انقضاء ق ر ا ب ة عشرين شهرا فان الحدث الذي سنشير اليه الان وقع في شعبان وصلح ا ل ح د ي ب ي ة كان في شوال فهامين الا شهرين أ و إلا ث ل ا ث ة أ ش ه ر أ ر ا د ت بكر وقد ه د أ الناس وسمعت بما أ ص ا ب المسلمين يوم مؤته فظنت أ ن ق و ة المسلمين قد هزت و أ ن ه م لا يستطيعون أ ن ينصروا حليفا فهي ف ر ص ة س ا ن ح ة ل ا خ ي ه ا بثارات ا ل ج ا ه ل ي ة فبيتت خزاع على ماء لها اسمه الوتير في م س ف ل ة م ك ة لهم ماء وعليه خيام فبيتوهم ليلا هجدا ركعا سجدا لمن كان آ م ن منهم فوضعوا السيف فيهم و أ ع ا ن ه م على ذلك رجال من قريش فيهم بالتخصيص ع ك ر م بن أ ب ي جهل وصفوان ا بن أ م ي ة و ن خ ب ة من شباب قريش والذي لم يشارك أ م د بالسلاح والخيل فقتلوا منهم م ق ت ل ة ع ظ ي م ة فلما كان الصباح اوفدوا رجلا منهم مع عدد من رجالهم الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه ان بكرا قد عدت عليهم وحالفتها قريش ونقضوا العهد وبيتوهم فقتلوا منهم م ق ت ل ة حتى ان خ ز ا ع ة ا ل ت ج أ ت الى الحرم فقتلوا منهم داخل الحرم يعني لم يرعوا ح ر م ة ا ل ح ر م وكان ر أ س هذا الوفد رجل من خ ز ا ع ة لم يسلم بعد ولكن ا ل إ ي م ا ن يخالط قلبه ويعتبر ا ل ر أ س والسيد في خ ز ا ع ة آ ن ذ ا ك ركب سرا و أ خ ذ رجالا من قومه و أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خلال ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ا قليل يعني من ساعات والطريق ما بين ا ل م د ي ن ة و م ك ة كان يحتاج إ ل ى خ م س ة أ ي ا م فقطعها في ثلاث ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده فقص عليه ا ل ق ص ة هو ورجاله ثم أ ن ش د النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ي ا ت ا من الشعر يستنصره فيها وكان في تلك ا ل ل ي ل ة أ و التي قبلها نبينا صلى عليه ربنا في بيت احدى زوجاته والتي قلنا عنها اخر امهات المؤمنين ميمون ة بنت الحارث استيقظ صلى الله عليه وسلم لقيام الليل فاخذ وضوءه وهو ي ت و ض أ ثم قال لا حول ولا ق و ة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون نصرت نصرت نصرت فعجبت ام المؤمنين م ي م و ن ة قالت ب أ ب ي و أ م ي من تكلم يا رسول الله قال إ ن ه كائن في خ ز ا ع ة حدث و إ ن ه م قد استنصروني و إ ن علي نصرهم وبقي ا ل أ م ر عند أ م المؤمنين ميمون ة بنت الحارث لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى قدم الركب بعد يومين ومنتصف الثالث تقول أ م المؤمنين ميمون ة بنت الحارث بعد ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ص ل ا ة العصر ذلك اليوم دخل عليه الوفد وسمعنا ما يكلمونه فما راى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر كلماته التي قالها وهو يتوضا قبل ليلتين اليكم ابيات الشعر اولا ثم لنرى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقف عمرو بن سالم ر أ س وفد خ ز ا ع ة بعد ان قص ا ل ق ص ة بتفاصيلها وقف كالمستنصر الان وهو يقول يا رب اني ناشد محمدا اي يا رب انا جئت استنجد وانشد نبيك محمد يا رب اني, إني ناشد محمدا خلف ابينا وابيه الاتلدا حلف أ ب ي ن ا و أ ب ي ه كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم قد أ ب ر م حلفا أ ي ض ا مع خ ز ا ع في ح ي ا ت ه فهو يذكره بهذا الحلف حلف أ ب ي ن ا و أ ب ي ه ا ل أ ت ل د ا إ ن قريشا اخلفوك ا ل م و ع د ة ونقضوا ميثاقك ا ل م ؤ ك د ة إ ش ا ر ة إ ل ى الغدر في العهد هم بيتونا بالوتير هجدا الوتير موقع الماء الذي ذكرناه هجدا اي نائمين وقتلونا ركعا وسجدا اي قتلوا منا من اسلم ومن لم ي س ت م فانصر رسول الله اي يطلبوا النصر من النبي فانصر رسول الله نصرا ايدا وادعوا عباد الله ي أ ت و ا مددا اي استفزع لنا و س ت ن ص رجال لنا ر كالمؤمنين عباد الله فانصر رسول الله نصرا ايدا وادع و عباد الله ي أ ت و ا مددا فيهم رسول الله قد تجرد اي نريدها غ ز و ة انت على ر أ س ه ا لا نريد ان تبعث لنا س ر ي ة لا تكون فيها فيهم رسول الله قد ت ج ر د اي شمر واستعد للحرب قرم لقرم من قروم ق ص ي د ا ومعنى القرم عند العرب السيد الذي لا يشك في ص ح ة نسبه ومكانته من ر أ س قومه قرم لقرم من قروم ق ص ي د ا فلما فرا من هذه الابيات الخمس قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت نصرت نصرت يا عمرو بن, نصرت نصرت نصرت عمر بن سالم لم يذكر اسمه أ و ل ا ولكنه قال نصرت و ا ل آ ن كرر الكلمات ل أ ن ه ما ينطق عن الهوى الله الذي جلى له الخبر و أ س م ع ه ما لم يكن قد سمع غيره من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة استنصارهم فكانهم اجمعوا ا ل أ م ر في تلك ا ل س ا ع ة أ ن استنصروا بالنبي و أ ص ح ا ب ه فقال نصرت ا ل آ ن يكررها له نصرت نصرت نصرت يا ع م ر بن سالم والذي نفسي بيده ل أ م ن ع ن ك م مما أ م ن ع منه نفسي و أ ه ل بيتي لا نصرت إ ن لم أ ن ص ر بني كعب أ ي لا نصرني الله إ ن لم أ ن ص ر ك م و أ س ت ج ي ب و ا لاستجارتكم ب ه الحديث صحيح رواه أ ص ح ا ب السنن و أ ح م د في م س ت د ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ل ع م ر بن س ا ل م من هذا ومن م ع ه ارجع إ ل ى قومك وتفرقوا في ا ل أ و د ي ة ولا تخبروا قريش انكم قد جئتموني يعني تكتموا على ا ل أ م ر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان عكس م ا ن ع م ل ا ل يوم تماما كل العام ل في العام في إعلام. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان رجع القوم وترك النبي ا ل م س أ ل ة حتى لا يشيع الخبر بين الناس ثم استدعى ابى بكر وعمر فعلمهما انه يريد فتح م ك ة قال ابو بكر يا رسول الله بينك وبين القوم عهد قال ولكنهم نقضوه الاعتداء على حلفائنا اعتداء علينا فبينما هو يشاور اصحابه ذ و ا ل ر أ ي منهم ويكتب ا ل م س أ ل ة كانت قريش قد احست انها وقعت في خ ط ي ئ ة و ج ر ي م ة قد تجر عليها ما لا تحمد ع ق ب ا اجمعت قريش امره ان توفد زعيمها ابا سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعتقدون ان الخبر لم يصله بعد فان يشد في العهد ويزيد في ا ل م د ة فركب ابو سفيان وحده وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ولما هم بدخول ا ل م د ي ن ة تنكر وتلثم حتى لا يراه احد من باب التحصد خشيه ان يكون قد بلغ الخبر فهو رجل محارب تنكر ودخل على بنته ام, ام حبيبه رمل ة بنت ابي سفيان والتي قد ذكرنا زواجها في امهات المؤمنين دخل على بيت ابنته ولما ر أ ت ه واقفا بالباب عرفته رغم تلثمه وتنكره ودهشت وقد د ه ش ت و أ ش ر ن ا إ ل ى هذا الموقف إ ش ا ر ة ل ط ي ف ة عند ذكر زواجها حصر لسامه وقال أ ي بنيه انا أ ب و سفيان فلم ترحب ولم تبعد وقفت ص ا ف ن ة ج ا ث م ة ماذا تفعل كيف تستقبل أ ب ا ه ا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدو له وكيف ترد أ ب ا ه ا وقفت في ح ي ر ة أ ر ا د هو أ ن يكسر هذه ا ل ح ي ر ة ويخرجها منها فهم بالجلوس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع على سريره سرير ليستريح يجرس وعروقها فراشه يشد يضع النبي صلى الله عليه فراشه ليستريح فهم أن يجلس عليه حتى يقطع عليها هذه الوحشة ليدخل في الحديث الوحشة من فهم النخل أن جذوع هذه الله صلى حتى فما راعى أ ب ا سفيان إ ل ا و أ ن ابنته تسبقه إ ل ى السرير وتطوي الفراش ب س ر ع ة ف أ د ر ك أ ن ه ليس مرغوبا فيه ولكنه أ ر ا د أ ن يجد مخرجا لعل ابنته تغير الموقف قال أ ي بنيه ارغبت بي عن الفراش أ م رغبت بالفراش عني يعني قدي تغيري على أنا أحسن أهل أجلس على هذا الفراش ولا الفراش مش مش وتحطي بدك قالت إ ن ه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ت مشرك ن ج س لا ينبغي لك أ ن تجلس عليه فدارت الدنيا ب أ ب ي سفيان إ ذ ا كان هذا ما يلقاه من ابنته فماذا سيلقى من غيرها قال لقد أ ص ا ب ك ب ع د شر يا بنيه قالت بل أ ص ا ب ل الخير الكثير وهداني الله للحق وكانت قد فارقته منذ سنين اذ انها من اهل ا ل ه ج ر ة الاولى الى ا ل ح ب ش ة وقد ذكرنا قصتها ثم تنصر زوجها فتزوجها النبي واناب عنه النجاشي في ذلك ثم جاءت مع المهاجرين الذين رجعوا يوم فتح خيبر لقد غابت عن ابيها عشرين, سنة لقد غابت عن أبيها عشرين الا قليل فها نحن في ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة ل ل ه ج ر ة فكم مضى ثمان سنين في مكه وهي قد ذهبت إ ل ى الحبشه منذ بدء الدعوه في مكه والتي قد مضى عليها ثلاثه عشر عاما خرج ابو سفيان من بيت ام المؤمنين التي هي ابنته ام, ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان خرج من بيتها لا يدري اين يتجه إ ذ ا كان هذا ما أ ل ق ا ه من ابنتي فماذا س أ ل ق ى من غيرها جزم يقينا أ ن ه لا أ ح د أ و س ع صدرا من محمد هكذا علم أ ب و سفيان إ ذ ا كانت هذه ابنتي ف س أ ل ق ى من أ ص ح ا ب ه ما هو أ ش د من ذلك إ ذ ن فليستقي من ر أ س النبع دخل المسجد وهرع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وجلس ثم قال يا محمد يا ابن اخي وكلمة ابن و ك ل م ة ابن اخي لا تعني ان ابا سفيان ع م ك ل م ة تودد عند العرب لا يخاطب انسانا الا وقال يا ابن اخي او يا ابن عم قال يا ابن اخي عندما ابرم صلح ا ل ح د ي ب ي ة بينك وبين قومك لم اكن شاهدا كان ابو سفيان ليس من الذين شهدوا على الصلح فقد انتذبوا سهيل ا بن عمرو وان الايام قد دارت وتغيرت فجئت اشد هذا العهد وازيد في مدته فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل كان من حدث يعني هل حدث شيء قال لا نحن على صلحنا وعهدنا قال اذن هو ذاك الخير فيما قل و د ل ل إ ذ ا هو ذك ا إ ذ ا لم يكن حدث ف ا ل ص ل ح صلح والعبد عبد هو ذك ا و أ ش ا ه ل ى الله عليه وسلم بوجهه عنه يحدث أ ص ح ا ب ه في أ م ر بعيد ع م ا ج ا ب ه أ ب و سفيان فسكت و ا ل ت م س أ ن يدور الحديث معه ثانيا فوجد النبي م ع ر ض ا عنه فرد مقالته و م س أ ل ت ه فلم يرد النبي عليه بشيء إ ل ا قوله هو ذاك نحن على فلما لم يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لحاجته مال الى ابي بكر وقال يا ابا بكر كلم صاحبك يشد العهد ويزيد في المده قال له ابو بكر لا احد يجير على رسول الله والراي راي أ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر لعل هناك حدث او بلغكم شيء قم واجر لي بين الناس قال والله لا يجير بين يدي رسول الله احد فمال الى عمر قال يا عمر و س أ ل ه نفس ا ل م س أ ل ة التي س أ ل ه ا لابي بكر ف م اللهم ذ ا كان جواب ا عمر اللهم من على هذه ا ل ا م ة قريبا برجل كمثل عمر فقال عمر أ ن ا أ ش ف ع لك عند رسول الله والله الذي لا إ ل ه غيره ولا معبود س و ى ه لو لم أ ج د إ ل ا الذر لقاتلتكم ب ه الذر هو النمل يعني لو مظلش ر ج ا ل ح ا ر ب ك م في يوم ل ح ا ر ب ك م ب النمل فقال له بئس أ خ و العشير و أ ه ل الرحم أ ن ت ثم مال إ ل ى علي قال يا علي أ ن ت أ و ص ل الناس بنا رحما كلم صاحبك وابن عمك قال يا أ ب ا سفيان لا أ ح د يجير على رسول الله عندنا و إ ذ ا عزم صلى الله عليه وسلم على أ م ر لا يراجعه منا أ ح د ف أ خ ذ بيده و أ خ ر ج ه ليكلمه ب ح ر ي ة خارج المسجد و ك أ ن ه استدرجه إ ل ى باب داره حتى يكسر من ح د ة هذه ا ل م و ج ة فلما دخل الدار تدارك أ ب و سفيان وقال يا ف ا ط م ة يا ا ب ن ة محمد قالت نعم يا أ ب ا ح ن ظ ل ة ل أ ن ابنه الكبير اسمه ح ن ظ ل ة و أ ب و سفيان لقب وليس ولد له سفيان اسمه قالت نعم يا ابا حمضله قال ت نعم ي اجيري ابا حمضلة قال بين الناس واشفعي لي عند رسول عند ابيك قالت اني ا م ر أ ة و ا ل م ر أ ة لا تجير على الرجال وكان الحسن صبيا يدب بين يديها قال مري ولدك هذا فليجير بين الناس فيكون اول من ساد العرب في سنه والى الابد قالت ما بلغ ابني هذا ان يجير على رسول الله فلما ر أ ى الابواب قد سدت وجهي قال ما ل ح ي ل ة يا علي قال والله لا ارى لك شيئا ينفع ولكن لا تنس انك سيد بني ك ن ا ن ة قف انت في المسجد واجر بين الناس قال تراه يغني عني قال لا و الله و لكن لا اجد لك غيره فقام ابو سفيان وقف في المسجد يصيح ايها الناس انا صخر بن حرب انا ابو سفيان انا سيد بني ك ن ا ن ة وقد اجرت بين الناس ومعنى وقع والدماء فوقف واجار اليوم عند العرب يعني يعطي عرف انذاك انه إذا وقع الشر والدماء بين الناس الاجارة اذا الشر رجل وأجار يعني كالذي يعطي الجيرة في عرف اليوم الناس بينهم、دم. يعني جيرا دم اخذ ويصلح ح ق ن ان ا الدم على ؤ د الدية ي ذي يضمن ويحترف ي لكل بالخطأ حق حق و بين الناس فاجار ولم يرد عليه احد ثم ركب راحلته وانطلق وفي الطريق وهو يفكر يومه و ل ي ل ة هل اجارته هذه ستنفع ان محمدا لم ي ك ر ه و أ ح د من أ ص ح ا ب ه لم يقرها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزده على ك ل م ة هو ذاك وكل أ ص ح ا ب ه لمس منهم ا ل ش د ة في الموقف إ ذ ن لابد أ ن محمدا يفكر في غزو م ك ة وصل أ ب و سفيان إ ل ى قومه لينقل لهم حاله الذي جاء به من ا ل م د ي ن ة كلم قومه اتهموه أ ن ك قد اتبعت ا ل إ س ل ا م و أ ن ك قد تبعت محمدا و أ ن ك قد أ ص ب ح ت علينا لا معنا فحتى يدفع عن نفسه هذه ا ل ت ه م ة قام إ ل ى إ س ا ف و ن ا ئ ل ة فذبح بينهما وحلق ر أ س ه و أ خ ذ يتمسح بالدماء ويمسحها على ا ل أ ص ن ا م ليثبت لهم أ ن ه على دينه وعقيدته وبقيت م ك ة ح ا ئ ر ة لم يجدها سفيرها أ ب و سفيان ولم يكشف لها ا ل غ م ة و خ ز ا ع ة لم تحرك ساكنا والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إ ل ى ربه في منتصف ل ي ل ة من الليالي وهو ويقول ه و ن ا ج ي ي و اللهم خذ ا ل أ خ ب ا ر عن قريش وعمها حتى نبغتها في دارها ف إ ن ي لا أ ح ب أ ن أ س ف ك دماء في الحرم واستجاب الله دعاء نبيه فلم تحرك سكي ق ر ي ش ساكنا ولم تدر ي ماذا سيصنع النبي وتركت ا ل أ م و ر لعامل الزمن أ م ا النبي صلى الله عليه وسلم فقد أ ر س ل إ ل ى العرب المجاورين من المسلمين كل من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليشهد هلال رمضان في ا ل م د ي ن ة فما ان أ ه ل رمضان حتى تجمع في ا ل م د ي ن ة ع ش ر ة آ ل ا ف مقاتل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فصام بهم صدر الشهر و أ خ ذ يعد ا ل ع د ة ويعلمون أ ن ه يريد غزوا ولكنه لم يحدد ا ل ج ه ة بل ليوري عن الناس أ ر س ل رجلا من أ ص ح ا ب ه يستطلع له الطريق إ ل ى ج ه ة عكس مكه تماما استطلع لنا الخبر لنا عينا في الطريق فظن الناس وكن فظن أخرى يريد وجهة في أنه حتى إ ذ ا أ ت م ع ش ر ة أ ي ا م من صيام رمضان صلى الحصر يوم ا ل أ ر ب ع ا ء في أ ص ح ا ب ه ثم خرج عليه لامته أ ي ع د ة السلاح وعقد ا ل أ ل و ي ة والرايات وخرج بكل ق ب ي ل ة عليها أ م ي ر ه ا ولها رايتها وخرج هو في ك ت ي ب ة سميت الخضراء لماذا ل ك ث ر ة ما عليها من الحديد والسلاح وكثرة الحديد والسلاح يقال عند العرب الاخضر لانه يعطي اللون القاتل فسميت ا ل ك ت ي ب ة الخضراء لا يرى منهم الا الحدق اي ي ل ع وكلهم ن و بالزرد والسلاح المهاجرون الاولون والانصار خرج صلى الله الناس عليه يعرفون قطع بين وسلم وقدم الناس بين يديه وسار لا يعرفون اين وجهته حتى إذا قطع مرحلتين عن المدينة أعلن وجهته ودعا اللهم خ ذ ا ل أ خ ب ا ر عن قريش قبل خروجه كان حدث حتى نقف على خروجه ل أ ن المقام لا يتسع في خ ط ب ة واحده ففتح مكه ل ا تنتهي معنا ب ج م ع ة ولا بجمعتين عندما أ خ ذ يعد الناس و أ م ر ه م أ ن يتجهزوا للغزو في سبيل الله هنالك صحابي اسمه حاطب ابن أ ب ي بلتعب ابن ابي بل تح مهاجري بدري م ه اي ج ر اي هاجر من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة بدري اي شهد م ع ر ك ة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف مشرفه وكان احد حمله كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى زعماء الارض عند ارسال الكتب والدعوات جالس يتفكر له اهل ورحم في م ك ة ولكن ل ي س من قريش كان بقريش لصيق وليس من نفس نسبها فقدر ان هذا الجيش العظيم وهذا الاستعداد المعماه عن الاخبار مع الحدث الذي كان لعل النبي يريد م ك ة وليس له بها ع ش ي ر ة فاراد ان يحمي ب ق ي ة اهله حتى ان قاتلت قريش لا ي ق ا ت ل ويصنع عند قريش يدا حتى ل اما تفتك باهل ل ه ج ر ي بذويه ن فتفتك البقيه ا فكلهم لهم ع ش ي ر ة واهل و ق ر ا ب ة ف ك ذ ا سولت له نفسه حتى يعلم الناس ان ا ل ع ص م ة لا تكون الا للانبياء صحابي مهاجري بدري كتب كتابا مختصر جدا من حاطب بن ابي بلتعه الى فلان وفلان سمى رجالا في قريش إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ ع د عده لم يعدها من قبل لا ندري وجهتها لعله يريد م ك ة فخذوا حذركم وكيف يرسل ر س ا ل ة جاء إ ل ى ا م ر أ ة وجعل لها جعل أ ي م ك ا ف أ ة على أ ن تضع هذه الورقه